إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وذكر إسماعيل واليسع وذالكفي، وكل من الأخيار هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب 111. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 112. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 113. وعندهم قاصرات الطرف أثراب